والمرش ريت عيني ورب المال بيني فبالعليل بكمت كيفا موجدبا اريني التفكير اينما ما بظخر ربّي أعني آذاء ربكم ما كن كان old man وَقَعَ الْدَّوَا إِلَى الْمُنْزَأَطِ فِي الْبَحْرِ تَ